فرحة خرجت وابتدت صفحة جديدة لما أشرجت مثل شمس الكون طالت نور أبهرات غنوا ألحان التهار وقولوا يا سلام يا سلام الله على اللي بفرحة خرجت وابتدت صفحة جديدة لما أشرجت مثل شمس الكون طالت Allahumma Allah Allah Allah Allahumma Allah Allah Allah Allah Firhad al-ilm kanu mithl nurin wa dhia'at shialat bil-himma sarwastinara fil-haya firhad al داب المعاني الراقية وانتظر سهل المعاني واجمل أنواع الكلام يا سلام الله على اللي بفرحة خرجت كنت دا صفحة